Bismillahirrahmanirrahim al نجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق <تصفيق> عن الهوى ان وحي يوحى علمه شديد القوى ذو امره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده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 إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفَرَأيتمُ اللَّهَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَتُوا ضِيَازًا إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى امن الانسان ما تمنى فر لله الاخره والا وكم من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 وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ يَجِزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنِ انْتُزِحَتْ مِنْهُ نَفْسُهُ فَإِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أثرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر آسرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفاء wa'annah ida Rabbika almutha wa'annahu huwa adzhaq wa adka wa'annahu huwa amat wa ahiya wa'annahu khalqaz zaujain alzakar waluntha min nutfat idhatuna wa'annalaihi nashat alkhraa wa'annahu huwa aghna wa وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوحين